وتكلمنا على أ ح ك ا م الغنيمه وسنتكلم اليوم إ ن شاء الله على أ ح ك ا م ا ل أ م ا ن الذي يمكن أ ن يقع من المسلمين لغيرهم سواء اكان هذا قبل الحرب أ و في الحرب أ و بعد الحرب وذلك أ ن العقود التي تفيد الكفار ا ل أ م ن ث ل ا ث ة إ م ا أ ن تكون ج ز ي ة و إ م ا أ ن تكون أ م ا ن ا و إ م ا أ ن تكون ه د ن ة وسنتكلم على ا ل ث ل ا ث ة ن ب د أ بالكلام على ا ل أ م ا ن ثم نتكلم على ا ل ج ز ي ة ثم نتكلم على ا ل ه د ن ة ف ا ل أ م ا ن إ ذ ا كان متعلقا بمحصور أ ي بعدد محصور من الناس كما سنذكره ا ل آ ن في شروطه فهو ا ل أ م ا ن أ و كان متعلقا بغير محصور يعني لعدد غير محصود ف إ ن كان إ ل ى غ ا ي ة إ ل ى أ م د معين فهو الهدنه و إ ذ ا كان غير مؤقت فهو ج ز ي ة على ما سنعرفه في شروط كل من ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ص ل في ا ل أ م ا ن قول الله تعالى و إ ن أ ح د من المشركين ا ت ج ا ر ك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ا وخبر الصحيحين ذ م ة المسلمين و ا ح د ة فمن أ خ ف ر مسلم اي نقض عهده فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن و أ خ ب ا ر أ خ ر ى كثيره ة في ذ ا ا ل م ويصح ض و و ع ا ل أ م ا ن أ ن يكون من رجل ومن ا م ر أ ة وقد أ م ن ت أ م هانئ رضي الله عنها رجلا من المشركين فجاء علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ا د قتله فشكت إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم و قالت له زعم ابن أ م ي أ ن ه قاتل رجلا أ م ن ت ه فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م ه ا ن ي على ما سنعلم تفصيله إ ن شاء الله ولذلك النوي قال الإمام النوي رحمه الله يصح الأمان من كل مسلمين رحمه من يصح مكلف مختار مسلم الشرط الاول ان يكون مسلما أ ن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا و أ ن يكون مختارا فيدخل فيه الفاسق ل أ ن ه مسلم والفسق لا يخرجه من ا ل إ س ل ا م على ما هو معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ويدخل فيه المحجور عليه لسفه وتدخل فيه المراه يصح من كل مسلم مكلف مختار أ م ا ن حربي اي سواء كان في دار الحرب أ م كان في غير دار الحرب ويجوز أ ن يكون ا ل أ م ا ن لواحد كما أ ن ه يجوز أ ن يكون لعدد ش ر ي ط ة أ ن يكون العدد محصورا وقد مثل له الشارح ب أ ه ل ق ر ي ة ص غ ي ر ة و أ م ا إ ذ ا كان غير محصور فيعتبر أ م ا ن ه لاغيا ل أ ن ن ا عرفنا أ ن ا ل أ م ا ن إ ذ ا كان في عدد غير م ح ص و ل إ م ا أ ن يكون ه د ن ة و إ م ا أ ن يكون ل ز ج ة وسنتكلم على تفصيل كل واحد منهما فقولنا من كل مسلم خرج به الكافر وقولنا مكلف خرج به الصبي فلا أ م ا ن له وقال قولنا مختار خرج به المكره ومن يشبهه مما سنعرف تفصيله ولذلك قال ولا يصح أ م ا ن أ س ي ر لمن هو معهم لو أ ن ج م ا ع ة من الكفار أ ث ر و ا مسلما وبعد ذلك قوله أ م ن ا ف أ م ن ه م ما يصح أ م ا ن ه لهم ل أ ن ه ربما كان م ك ر ه ربما كان على افتراض أ ن ه غير م ك ر ه لا يعرف ا ل م ص ل ح ة هو يريد ا ل ف ك ا ه ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل فربما أ م ن ه م وفي ظنه أ ن أ م ا ن ه لهم م ص ل ح ة إ ل ا أ ن ا ل م ص ل ح ة تخفى عليه ل أ ن ه أ س ي ر وبناء على هذا ما يصح أ م ا ن ه لهم وكل لفظ يفيد ا ل أ م ا ن ة ف إ ن ه يعتبر أ م ا ن ا فيصح بكل لفظ يفيد المقصود كان يقول ه أ ج ر ت ك أ و أ م ن ت ك أ و لا ت ب ز ع أ و كن كيف شئت أ و ما شابه هذا من الكلمات التي ت و د ي إ ل ى المقصود التي تدل على أ ن هذا الرجل دخل في اعاني ل ل م م س ي ولا ت ر ط فيه أن يكون أن ب ا ل ك ل ا م فقد يكون ب ا ل ك ل ا م وقد ي ك بالكتابة ك و وقد و ن ي ن بالرسالة و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن أ خ ر س فيصح منه ب ا ل ا ش ا ر ة إ ذ ا وردت منه إ ش ا ر ة م ف ه م ة ف إ ن ه ا تعتبر ب م ث ا ب ة ا ل ك ت ا ب ة و ا ل ر س ا ل ة ويشترط علم التاثر بهذا ا ل أ م ا ن كسائر العقود لأنه العقود علم المؤمن المؤمن أنه من عقدا ومع عقدا وطبعا يشترط به من باب أ و ل هو عالم به و ي س ر ط قبوله على معنى الا يرده ف إ ن رده رد عليه أ م ا ن ه أ م ن ه فقال لا أ ر ي د أ م ا ن ه يعتبر أ م ا ن ه باطلا وكذلك يبطل إ ن لم يقل يعني ك ك ت ما ت ك ل م بشيء فيعتبر سكوته هذا ب م ث ا ب ة رده لهذا ا ل أ م ا ن إذن من لابد له يقولا أن يقول قبلت هذا ا ل أ م ا ن أ و ما يدل على أ ن ه قد قبل هذا ا ل أ م ا ن ف إ ن رده بطل و إ ذ ا لم يقبل يعتبر أ ن ه قد رد فلا بد له من أ ن يقول قبلت هذا ا ل أ م ا ن أ و ما يدل على أ ن ه قبل هذا الامان ذ ك ر ا بال لا يُشترط يقول به أن يقول فلو قال بلسانه كفى و إ ذ ا كان أ خ ر س ا ف أ ش ا ر إ ش ا ر ة م ف ه م ة ف إ ن إ ش ا ر ت ه تنزل م ن ز ل ة قوله حتى ولو كان ناطقا و أ ش ا ر إ ش ا ر ة تدل على قبوله ب أ ن حرك ر أ س ه وقاله أ م ن ت ك فحرك ب ر أ س ه ان نعم قبلت هذا ا ل أ م ا ن ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يعتبر قابلان ل ل أ م ا ن إ ذ ن لا بد من قبول ا ل أ م ا ن إ م ا بالقول و إ م ا ب ا ل إ ش ا ر ة ا ل م ب ت م ة سواء كان من ناطق أ و كان من أ خ ر س ه ف إ ذ ا رد ا ل أ م ا ن ه او لم يقبل ا ل أ م ا ن ه نشط يرده ما قبله ففي هذه ا ل ح ا ل ة يعتبر امانه ب ا ط ل ة ما هي ا ل م د ة التي يجب أ ن ينضبط بها ا ل أ م ا ن هل يجوز له أ ن يؤمن إ ن س ا ن ا مدى ا ل ح ي ا ة أ ن تكون ا ل أ م ا ن م ط ف ق ا قال له يجب الا تزيد م د ة ا ل أ م ا ن على أ ر ب ع ة أ ش ه ر ك ا ل ه د ن ة وذلك لقول الله تعالى فاذا في الأرض أربعة أشهر إ زاد ا ل أ م ا ن عن أ ر ب ع ة أ ش ه ر ف إ ن ه يعتبر باطلا في ا ل أ ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا وبما الأمان لمصحة المسلمين الأمان لمصحة المسلمين الأصل أن أنه شرع شرع في و إ ن أ ح د من المشركين ا ل ت ج ا ر ة ف أ ج ر و ا حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م ا م ن ا ف ا ل أ م ا ن سرع ي ا ل م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م من أ ج ل أ ن نسمع هذا الرجل كتاب الله أ و شرع الله طمعا في أ ن يسلم ف إ ذ ا المقصود ا ل أ و ل من ت أ م ي ن أ ه ل الكفر هو أ ن يدخلوا في ا ل إ س ل ا م المقصود ا ل أ و ل هو م ص ل ح ة المسلمين ف إ ذ ا من شرط ا ل أ م ا ن أ ن تكون فيه م ص ل ح ة للمسلمين وبناء على هذا قالوا لا يجوز أ م ا ن يضر بالمسلمين كما لو أ م ن إ ن س ا ن جاسوسه ا النبي لقول ي ع الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر فكل ما أدى إلى الإضرار بالمسلمين فإنه يعتبر لاغية فكل إلى ضرر ضرر يعتبر فإنه أدى سواء اكان في أ م ا ن أ م كان في غيره والجاسوس من الناس الذين يعتبر أ م ا ن ه م ضرر فمثل به وليس المراد خصوصا ل ج ا س و س بل كل من يعتبر أ م ا ن ه ضررا بالمسلمين ف إ ن ه لا يجوز ت أ م ي ن ه ف إ ذ ا ما أ م ن إ ن س ا ن أ ح د ا من المشركين فلا يجوز ل ل إ م ا م أ ن ينبذ هذا الامانه أ م ن الذي ا ل عقده س ل م أو عقده ل إ إذا م م ا الإنسان العادي ل يحق له أن أ يعقد ا ل ما ن ف ا لم إ ا باب فإذا الإمام واحد ا م من من م م أولى أو ل ل عقد عقد س يخف ن أمانا أ ل خيانه فاذا خاف خ ي ا ن ة من هذا المؤمن ف إ ن ه ل ي س ل ه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ينبذ هذا ا ل أ م ا ن ف إ ذ ا أ م ن إ ن س ا ن إ ن س ا ن هل يسري هذا ا ل أ م ا ن لمال المؤمن و ل أ ه ل ه بدار الحرب وهذا نظير ما ذكرناه في حكم ا ل أ س ر ى فيما لو أ س ل م أ س ي ر قبل أ ن يقضي فيه ا ل خ ل ي ف ة أ و أ م ي ر المؤمنين بشيء قلنا إ ن هذا لا يسري إ ل ى زوجته ولا يسري إ ل ى ولده البالغ الكبير وكذلك وأهله زوجته وولده أو المجنون ولا إذا هذا هل إلى ماله الصغير قال له قال الأمان هنا أمن إنسان إنسان من بدار قال قال بدارنا بدار لحربيا يسري يدخذ في حرب لا يدخل ماله ولا أ ه ل ه من زوجته أ و ولده الصغير أ و المجنون لماذا قال لان ا ل أ م ا ن فائدته تحريم قتل هذا المؤمن وتحريم استرقاقه وهذا وماله بالنسبة له ليس بالنسبة لأهله فيجوز أهله على ما بيناه أيضا في الدرس وهذا ب ا ل ن س ب ة ل أ م و ا ل ه التي في دار الحرب و أ م و ا ل ه التي معه قال وكذلك أ م و ا ل ه التي تكون معه في دار ا ل إ س ل ا م إ ن لم يدخلها في شرط الامان أ م ن إذا قال ا أطلب ل أ لنفسه فقال له واحد من المسلمين أو الأمير أمنتك ولم للأموال التي من أمنتك واحد أو يتعرض معه وفي دار الحرب ل عرفنا أنه ل انه أ م ا لا ل ل ا م و لا لماله ولا لأهله نعم ف امان ل ل ن س ب ة أ و ل التي دخلت في العقد في الاتفاق إذا في في ي ب ه وبين ا لا م م س ل ف إ ن ه في هذه ا لماله ح ا ل ة تكون ؤ م م ن ة و أ إذا م لم تدخل ي ش ا فإنها مؤمنة ليست ولا ن ا ء ع ى ه ذ يجوز أن تجري أن ع لاهله ي ه كل الأحكام الكفار التي تجري على أموال الكفار وعلى أ تجري قال ولا يدخل في الامان ماله واهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الاصح الا بشرط هذا ب ا ل ن س ب ة ل أ ح ك ا م ا ل أ م ا ن لمن دخل ديار المسلمين من الكفار عندنا صورة أخرى تقابل هذه الصورة وهي أن يدخل مسلم بلاد الكفار أو أن يلد مسلم بديار الكفار أو أن يهاجر ديار يدخل مسلم مسلم مسلم إلى صورة أخرى يوجد وهي يجد أو أو أن أن أن هذه الكفار فما هو حكمه هذا حكم الكافر اذا دخل إ ل ى ديار الاسلام و امن فانه يكون مؤمنا طيله مدة الأمان بجهه الامان الكفار؟ قال الحرب آ على ديار الحرب. المسلم بدار الحرب قال ديار دينه إظهار إن أمكنه إظهار دينه ما في شيء يمنع من إ ظ ه ا ر دينه إ م ا لكونه ذا شوكه له ق و ة يستطيع أ ن يمتنع بها أ و أنه ك انه مطاعا م في ق و أو أنه كان يحتاج إ ل ي ه مثلا ل أ ي و س ي ل ة من الوسائل يمكنه إ ظ ه ا ر دينه ق اذا ل إ كان بدار الحرب إ ن امكنه إ ظ ه ا ر دينه ولا خوف ع ل ى استحب له الهجره يستحب له أ ن يهاجر إ ل ى ديار المسلمين و إ ذ ا لم يتمكن من إ ظ ه ا ر دينه بان منع من إ ق ا م ة الشعائر منع من ا ل ص ل ا ة أ و منع من الصيام منع مما أ و ج ب الله ت عليه ا ى ع ل قال و إ ل ا لم يمكنه إ ظ ه ا ر دينه أ و خاف فتنه ف ط ع ن ف ي الفتنه هو ربما يتمكن من إ ظ ه ا ر الدين لكنه ي خ ا ف أ ن يفتن الفتن تعرض عليه صباحا متى قال هذا تجب عليه ا ل ه ج ر ة سواء كان رجلا أ و كانت ا م ر أ ة ولو لم يكن معها محرم ف إ ن ه يجب عليها أ ن تهاجر في هذه ا ل ح ا ل ة وتحمل عدم ا ل م ح ر م ي ة أ و ل ى من أ ن تفتن هذه ا ل م ر أ ة في دينها ه ا فقالوا ل يجب ي ع ان تهاجر هذا ا ل ش ر ي ط ة ان يتمكن من ا ل ه ج ر ة ما تمكن من اظهار دينه, دينه الا انه خاف الفتنه وكانت عنده ق د ر ة على ا ل ه ج ر ة يجب عليه ان يهاجر فاذا لم تكن عنده ق د ر ة على ا ل ه ج ر ة بان كان رجلا مريضا مرضا يحول بينه وبين ا ل ه ج ر ة او كان محبوسا مثلا أنه منع ولم يستطع الفراره او أ ن ه ا كانت ا م ر أ ة ع ا ج ز ة أ ي ض ا عن ا ل ه ج ر ة في هذه ا ل ح ا ل ة يسقط عنه هذا الوجوب ولكنه في ا ل ل ح ظ ة التي يتمكن فيها من الخروج والفرار بدينه من الفتن يجب عليه أ ن ي ف ر بدينه إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م قال لقوله تعالى قالوا أ ل م تكن أ ر ض الله و ا س ع ة فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك م أ و ا ه م جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح ي ل ة ولا يهتدون سبيلا ف أ و ل ئ ك عسى الله أ ن ي ع ق و عنهم وكان الله عفوا غفورا قال ولم قول النبي صلى الله رواه وغيره أبو من عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر من بين المشركين بريء يقيم مسلم كل وسمي خروجه من ديار الكفر إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م ه ج ر ة مع أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا هجره بعد الفتح أي يثاب لا الهجرة ثواب التي هاجرها أصحابه ل أ ويستثنى ا الفتح وأما بعد الفتح ئ ل قبل بعد ف ف كل ولكن ل دحظتين توجد هجرة ولكن ليس لها أجر ل الهجرة التي كانت قبل فتح مكة. قال ك كانت مكة فتح ت ي و س من الوجوب وجوب الهجرة قلنا يجب عليه الهجرة قلنا إذا عليه من ي ت م من الوجوب من من دينه يستثنى إظهار قال الوجوب في إ ق اقامته م مصلحة للمسلمين ت ه في إ م ص ل ح ة للمسلمين قال فقد حكى بن عبد البري وغيره ان اسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم باخبار المشركين وكان المسلمون يثقون به وكان يحب القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مقامك بمكه خير لما في ذلك من م ص ل ح ة للمسلمين إ ذ كان ينقل الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ل ى المسلمين أ خ ب ا ر المشركين بمكه نعم ل ويقول أنه كان ف ديار الإسلام فأظهر ح ا ا من ل ح ق ق ا ش ر ع عجز عن ي يقبل ة فلم منه أنه ه أو إ ظ الشيخ ر ه فهذا أيضا يجب ع ي يهاجر إلى ديار يتمكن فيها من الحق وإعلانه ويقول ه إظهار وإعلانه أن من الحق ا إلى ل ا ل ش ر ب ي ن ي رحمه الله تعالى إ ذ ا استوت جميع البلاد في عدم إ ظ ه ا ر ذلك كما في زماننا كما في زمانه في يقف لكن ه ج جميع ر ة قال إذا استوى البلاد م ا ا ك واقعا ف يا ز م ن هل إ أين يهاجر لم يعود ي هناك مكان لم س ترى لو كان ا ل إ ن س ا ن في ديار تسمى بديار ا ل إ س ل ا م وكان عاجزا عن إ ظ ه ا ر دينه فيها و ج د في ديار الكفر كما هو الحال اليوم أ م ا ن ا لدينه ما هو قول الفقهاء في هذا اليوم في كثير من ديار من ا ك... ليس إ س ل ل ا م في كل ديار ا ل إ س ل ا م حتى لا يكون هناك غلو ر في كثير من ديار ا ل إ س ل ا م ما كان المسلم يتمكن من إ ظ ه اظهار ر دينه منع من إ دينه كل البلاد التي خبعت السلطان الشيوعي خبعت ما كان المسلم يتمكن من إ ظ ه ا ر دينه مع أ ن كانت ديارا ا س ل ا م ي ة بخارى وسمرقند وما شابه هذه ديار ا ل إ س ل ا م لا شك أ ن ه كان في الماضي يستطيع أ ن يهاجر إ ل ى ديار الاسلام وكان يستطيع اظهار دينه فيها اما اليوم في كثير من ديار العالم ا ل إ س ل ا م ي لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يظهر دينه أ و لا يستطيع في كثير من الحالات أ ن يقول الحقه ولو قلنا ان هذا عام في جميع ديار الاسلام اذا كان هذا في زمن فِي زَمَنِ الشيخ الشبيني هكذا ففي زماننا من باب اولى وهذا هو الواقع ولكنه في ديار الغرب في الغرب كثير من ديار الغرب يستطيع أ ن يقول الحق كما يشاء فهل يجوز له أ ن يهاجر إ ل ى هنا هذا سؤال يطرح ولكن يعني لو يطرح يعني أن ل م من ان ل ف ت الأخرى لو أن تلك الديار كلمت من الفتن ا ل أ خ ر ى لقلنا يهاجر إ ل ى هناك لقلنا يهاجر ولكن الفتن التي تترتب على وجوده هناك ما يترتب عليها من المفاسد أ ع ظ م من المفاسد التي تترتب على إ ق ا م ت ه في دار ا ل إ س ل ا م مع سكوته عن بعض الحق وتمكنه من اظهار ر دينه الآن في الآن م ع م الإسلام ربما ديار يستطيع لا لكن لو, لو سكت عنه ي عليه في دينه يستطيع أن يقوم、بعباداته. يستطيع يأمر في حيز في يستطيع ينهى في حيز في يستطيع يظهر بعباداته بالمعروف عن أن أن أن أن المنكر هو ما مجال ما ما مجال ما إجمالا هو يستطيع أن يظهر إ ذ ا ما أ ظ ه ر كل ما يعتقد وما قال كل ما يعتقد فيقول أ ك ث ر أ و جل ما يعتقد ف س ق و ت ه عن بعض ا ل أ م و ر يترتب عليه م ب ت د لا شك في هذا ولكن هجرته إ ل ى تلك الديار بما فيها من الفتن يترتب عليه م ب ت د أ ع ظ م من هذه ا ل م ب ت د وبناء على هذا فنقول له لا لا يجب عليك أ ن تهاجر ولو هاجر إ ل ى ديار الكفر اليوم العالم الغربي اليوم اعلم يعطي ا ل إ ن س ا ن ح ر ي ة لا شك في هذا ولكن تترتب عليه كثير من المفاسد و ا ل أ خ ط ا ر والفتن وما رأيت واحدة إلا وقد تأثر بوجوده ببلاد إلا وقد ومن ومن يقول من طبائرهم ومن عاداتهم ومن أخلاقهم ما إلا لبلاد الغرب إلا يشاء رأيت تأثر تأثر بكثير أن صحيح يستطيع أن يقول كل ما يشاء و أ ن يفعل كل ما يشاء طبعا ضمن النظام العام في البلاد التي يعيش فيها إ ل ا أ ن ه ترتبت عليه أ ي ض ا مفاسد أ خ ر ى باللاشعور ما كان قد حسب لها حسابا ف ت أ ث ر بها فهذه المفاسد أ ع ظ م من المبتده التي تترتب ر ب و ت ت على سقوطه عن بعض ما يريد قوله في ديار ا ل إ س ل ا م ن ع م وهذا السؤال كنا ن س أ ل عنه دائما في ديار الغرب ما هو حكم اقامتنا ل إ في ديار الغرب ف ك ن الا نجيبه ب م ث ه ذ انه ل إلا ج و ا ب أ إ ذ ا كان هذا الانسان قد هاجر من د و ل ة من الدوله منعته من إ ق ا م ة شعائره نهائيا ولم يستطع أ ن يهاجر إ ل ى د و ل ة إ س ل ا م ي ة فلم يجدوا امامهم الا تلك الديار الغربيه في هذه الحالة نقوله بجينك من يقوم الفتن أن يؤمننا إ ذ ا كان معه ج م ا ع ة قلنا ما يؤمنهم ل أ ن ه لا يدري ما هي ا ل م ص ل ح ق اذا ل إ قدر على الفرار منهم قال ولو قدر أ س ي ر على هرب ن ز م ه قلنا يجب عليه أ ن ي ف ر بكل وسائله ي ل ة و س يمكنها ولو أطلقوه ب اطلقوه ش ر أ ط بلا شرط عليه شيئا قولوا بقومك اذهب الى بلاده ارحب اذهب يجب و ز له هذا اذا قدر عليه, لكن تقتلنا نعم يجب عليه الوفاء في هذه ا ل ح ا ل ة بما عاهدهم عليه فان تبعه قوم بعد هذا تبعه قوم منهم يريدون قتله قال ما دام وقد امنهم ان لا يقتلهم فيجب عليه دفعهم بالاخف فالاخف حكمه كحكم الصائل ولو ادى هذا الى قتلهم فانه يقتلهم جميعا لكن لو اطلقوه وشرطوا عليه الا يخرج من ديارهم في ديار الحرب اسير قالها نطلق سراحه لكن بشرط ألا ترجع إلى قومك قال هذا لا إلى بشرط ترجع أن ق و مما ه هذا له قال لا ل يجوز يفي أن ب ه ذ الصوت اتفق ولو ل معهم ع يمكن قال ا فيما ان يجري في الحروب أ ن المسلمين يحتاجون إ ل ى دليل أ و مرشد يدلهم على ث غ ر ة من الثغور ق ا ل لو وجدوا إ ن س ا ن ا من الكفار يتمكنوا من دلهم على مكان يستطيعون لواس ط ة ل ان يقتحموا ق ل ع ة من القلاع فعاهده ا ل إ م ا م قال له س أ ج ع ل لك جعلا إ ذ ا أ ن ت ج ل ل ت ن ا على الثغر الذي نستطيع أ ن ننفذ منه إ ل ى هذه ا ل ق ر ي ة فسوف نعطيك ج ا ر ي ة من هذه ا ل ق ل ع ة هل يجوز له هذا ف أ ن جاريه وما شابهه اعطيك قصرا أ ع ط ي ك بيتا في الزمن الماضي كان في جوالي وكان أ ه م شيء يبحث عنه ا ل إ ن س ا ن ف ك ا ن يمثلونه ب ا ل ج ا ر ي ة قال اعطيك سياره أ ع ط ي ك شيء ي غ ر ج ا ل إ ن س ا ن فيجعله يدل المسلمين على الاماكن التي يستطيعون من خلالها أ ن ينفذوا إ ل ى معاقل أ ع د ا ئ ه م وطبعا ا ق ل ع ه هذا أ ي ض ا للتمثيل وليس المراد خصوص ا ل خ ل ع ة بل المراد اقتحام بلاد الكفار قال يجوز له هذا يجوز ا ل إ م ا م أ ن يعمل له هذا وطبعا هذا يعتبر من قبيل ا ل ج ع ا ل ة لكن من شرط ا ل ج ع ا ل ة أ ن يجعل ا ل إ ن س ا ن لمن يبحث له عن مفقود الجعالة إذا فقد ا ل إ ن س ا ن سيارته مثلا وقال للناس من وجد لي سيارتي فاعطيه أ ع ط ي ي ه مئة د ن ر للدنامير يشتوط يكون التي بأن مالكا ا لا لغيره له أن يقول يجوز وأعطيه أن مئه ة دينار ي من مال ر غ لو قال هذا هذا الجعل هذا هذا باطلا فهنا يعتبر د ل ن ي على طريقة أ ن ذ ب و ا س ط ه ا إ ل ى معاقل ا ل أ ع د ا ء واعطيك منها جاريه ة وأعطيك م ن ا س ي ا ر ة هذه ا ل س ي ا ر ة ليست ملكا له فهل يجوز له أ ن يعمل هذا هذا ي عقد ن ي ع أ و ج ع ا ل ة بجعل مجهول غير مملوك هذا صحيح بناء على قواعدنا ا ل ع ا م ة لا يصح ل أ ن ه مجهول غير مملوك إ ي ش القصر يراه ي ا ما نعرف ما هو القصر أ و ما هي ا ل ج ا ر ي ة م ج ه و ل ة وفي نفس الوقت غير م م ل و ك ة ق ا ل ا غ ت ف ر ا في ا ل ج ع ا ل ة هذان ا ل أ م ر ا ن ا ل ج ه ا ل ة وعدم الملف ل ض ر ر و ة ا ل م ص ل ح ة ض ر و ر ة و ا ل م ص ل ح نعم ل ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا ف إ ذ ا فتحت القلعه خ ج يجب الوفاء بالعهد إ ذ ا فتحت بدلالته فتحنا. اما ان تفتح بدلالته ومن تفتح بغير دلالته ف ي ن ف ت ح بدلالته فيجب علينا ان نفي له بما اتفقنا معه عليه و أ م ا إ ذ ا فتحت بغير دلالته نحن قلنا اتفقنا معه دلنا على منفذ ونحن نعطيك كذا لكنهم ما دلنا إ ل ا أ ن جنود المسلمين أ ن ف س ه م عثروا على و س ي ل ة يستطيعون بواسطتها ب و اقتحام المعاصر واقتحموها هل له شيء طبعا الجواب بسيط ل أ ن الشرط بيننا وبينه ان ليسنا وفتحنا ا ل ق ل ع ة بدلالتك أ ع ط ي ن ا ك هذا ف إ ذ ا فتحت غ ي ر دلالته فلم نستفد منه شيئا و إ ذ ا لم تفتح ا ل ق ل ع ة أ و لم نتمكن من اقتحام معاقل ا ل أ ع د ا ء فليس له شيء أ ي ض ا من باب اولى ف إ ذ ا فتحناها بدلالته وقلنا ل بد من الوفاء دخلنا الى, إلى بلاد الاعداء كنا قد قلنا له إ ذ ا دخلنا ا ل ق ل ع ة فسنعطيك منها س ي ا ر ة نوعها كذا دخلنا ما وجدنا ا س ي ا ر ه و لا يمثلون ب ا ل ج ا ر ي ة م م ل و ك ة و كل مملوك ي بهذا المعنى اليوم ما يوجد جواري قلنا له نعطيك س ي ا ر ة نوعها كذا دخلنا ما وجدنا السياره ما كان فيها مثل هذه السيارات قلنا نعطيك س ي ا ر ة أ م ر ي ك ي ة وكانت ا ل د و ل ة التي اقتحمناها عندها سيارات ر و س ي ة فقط ماذا نعمل قال ما ليس له شيء في هذه ا ل ح ا ل ة يعني طبعا بشروط يعني ما نعطيه هذه س ي ا ر ة من كذا ما كان فيها هذه ا ل س ي ا ر ة ما نعطيه إ ي ا ه ا أ و كان في س ي ا ر ة إ ل ا أ ن ه ا ت د ف ت قبل العقد الكلام الآن على ما قبل العقد لما اتفقنا نحن وياه أن نعطيه وياه السيارة معه ا كان السيارة كانت سيارة موجودة هنا في هذه موجودة أو كانت السيارة التي اتفقنا قد تلفت على ه ع ي شيء ه هذا له معه ا لا اتفقنا ل ع شيء غير موجود إيش ن ع م ليس ل له شيء ح ا ل ة ث ا ن ي ة اتفقنا معه على س ي ا ر ة و س ي ا ر ة م و ج و د ة إ ل ا أ ن ن ا بعد أ ن ظفرنا ب ا ل ق ل ع ة أ و ظفرنا بالمعاقل ا ل أ ع د ا ء تلفت ا ل س ي ا ر ة بعد الظفر ليس قبل العقد ف ر ليس قبل ل ا بعد أ ن ظفرنا بهم طبعا بعد العقد بعد الظفر بهم تلفت ا ل س ي ا ر ة قال ما تمكنا من تسليمها في هذه ا ل ح ا ل ة يجب علي ه أ ن يدفع له البدل ق ي م ة ا ل س ي ا ر ة أ و بدل يعني س ي ا ر ة مثلها أ و أ ن ه يعطى قيمتها هذا إ ذ ا تلفت بعد الظفر و أ م ا إ ذ ا تلفت قبل الظفر قال فليس له شيء إ ذ اذا تلفت قبل الظفر ليس له شيء إ تعاقدنا وظفرنا وبعد الظفر كانت ا ل س ي ا ر ة م و ج و د ة إ ل ا أ ن ه ا تلفت في هذه ا ل ح ا ل ة يجب له البدل إ ذ ا لم يوجد البدل له ق ي م ة أ و أ ن له أ ج ر ة المثل اللي هو البدل ل م ا ي ع ط ى ا ل س ي ا ر ة أ خ ر ى او ان ه ي ع ط ى بجرح المثل اذا ظفرنا ب ا ل ق ل ع ة و قبل الظفر تلفت ا ل س ي ا ر ة التي ت ف ق ن ا م ع ه ع ل ي ه ا فليس له شيء ه ذ ا ب ا ل ن س ب ة ل ل س ي ا ر ة لا يشكل ا و اما ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ا ر ي ة مثلا على ا ل ت ر ا ب انه كانت توجد جوار هنا ك و بعد ان ق ت ح م ن ا ا ل ق ل ع ة ا ل ج ا ر ي ة م و ج و د ة الا انها افترى كان ك ا ف ر ة و ا س ت م ت وهو كافر ا ت ف ق ن ا معه كافر لو اتفقنا مع مسلم لا اشكالا في ه ذ او لو انه لو اسلم لا اشكال في هذا اما اتفقنا مع كافر بقي على كفره وهذه ا ل ج ا ر ي ة اسلمت هل نعطيها لكافر ما ي ج و ز لنا لكافر ان نعطيها و بناء على هذا يعطى البدل وهو ا ج ر ة المثل وقيل ا ل ق ي م ة وبهذا نكون قد انتهينا من احكام ا ل أ مع ا إجمالة ن م ما يتعلق به من الصور ا ل أ خ ر ى ا ل م ش ا ب ه ة وننتقل إ ل ى النوع الثاني من أ ن و انواع ع ا ا ل أ م نقلنا الأمان, يعني الأمان إما أن إما ي ك ن لعدد لعدد محصور أو لعدد غير محصور أو غير ف إ ذ كان ل د د محصور فهو الامان أ م ن درتناه الذي و أ إذا ا ك لعدد غير محصور فان إ م أ ي كان و ن غ ي ي ة وأمد م ع وإما أن ل ا يكون ب غ ي ر أمل فإن ك ا ن غ ا ي ة م ع ي ن ة لزمن محدود فهو ا ل ه د ن و أ م ا إ ذ ا كان ل أ م د غير محدود فهو ا ل ج ز ي ة و ا ل آ ن سنتكلم على ا ل ج ز ي ة وهي تطلق ك ل م ة ا ل ج ز ي ة تطلق على العقد الذي يجري بيننا وبين الكفار و ت ط ل ق على المال الملتزم بهذا العقد المال يسمى ج ز ي ة والعقد يسمى ج ز ي ة وهذه ا ل ج ز ي ة التي ن أ خ ذ ه ا من الكفار ليست في مقابله ة الكفر يعني ما يعني ن أ خ ذ الكفر منهم ع ى على أن نقرهم ل ا لا وإنما تأخذ منهم معونة لنا ونوعا من الإذلاج لهم ما داموا على دينهم الباطل يحملهم على الإسلام وإنما ونوعا ما دام مربما هذا معونة منهم من دينهم تأخذ ل أ ن الكافر إ ذ ا عرف أ ن ه ما دام حيا سوف يدفع ا ل ج ز ي ة فربما حمله هذا على ا ل إ س ل ا م ولا سيما بعد أ ن يعيش مع المسلمين ويعرف ح ق ي ق ة الدين ا ل ا س ل ا م ويعرف فضائله ومحاسنه ويعرف باطله الذي هو عليه ويعرف مقابحه ومساوئه ربما شرعات الإسلام فمن دعاه هذا هذا إلى أجل ا لا ج ذ ي ة إذن ل لا ج ي ة ت أ خ ذ من الكفار إ ق ر ا ر ا لهم على باطلهم لا فانها نصره على دينه ونؤمنه على ماله و ن ف ت ه ولكن لا نرضى بهذا الباطل الذي هو فيه وهذا المال الذي ن أ خ ذ ه ليس إ ق ر ا ر ا له على كفره الذي هو علي بل لما ذكرناه من المصالح ونصف فيها قبل قول الذين يؤمنون الذين فيها الله بالله الإجماع تعالى قاتل لا قبل ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صافرون وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مجوس ومن أهل نجران ومن والجزية الأول وركن أخذ أهل أهل أيلة والجزية لها أركان خمسة النبي الله الجزية نجران لها الركن الأول الصيغة وركن الثاني صلى عليه من هجر العاقل و ر ك ن الثاني المعقود له و ر ك ن الثالث والركن الرابع المكان أ ي الذي يجوز أ ن يقرر الكافر فيه على جزية يعني عقد له الجزيه فاذا اركان وخمسه صيغه وعاقد ومعقود له ومكان ومال ونبدا بالركن الاول وهو الصيغه سوره الصيغه التي يمكن ان تعقد بها الجزيه ان يقول لهم اقركم بدار الاسلام او اذنت لكم في اقامتكم بها أي في بلاد على ان تبذلوا جزيه وتنقادوا لحكم الإسلام وطبعا إ ق ا م ت ه م في ديار ا ل إ س ل ا م ش ر ي ط ة أ لا تكون في الحجاز وفي م ك ة والمدينه وفي وفي ة على ما سنذكر تفصيله عند الكلام على فيما يعتقدون تحريمه من المحرمات مثلا هم يعتقدون تحريم الزنا فينقاد لاحكام الاسلام في الزنا يعتقدون تحريم ا ل س ل ق ة فينقاد لاحكام ا ل إ س ل ا م في تحريم السلقه ح ة القحطة مثلا لياتكام الاسلام م ل ا ا فينق فى ب ي للمعاملات يجب عليهم ان ينقذوا ب أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م في المعاملات في المتلفات الله سبحانه وتعالى ربط الضمان في المتلفات في الاتلاف إ ل ما ا ربطه ب ل ك ي ف أن ن إ س ن ا صغيرا أ ت ل ما ل لإنسان ا آ خ ر فإنه ي ج ب ع ل ي ه ضمانه من الله تعالى جعل هذا لأن جعل بالتكليف ي ل أ ح ك ا الوضعية م من وليس قبيل ي فجعل الإسلاف سبباً للضمان فإذا أتلف الكافر للضمان سببا ش ي اما م ب ا ل ن س ب ة للعبادات فلا لان العبادات لها شرط من شروط صحتها الاسلام اذا فما دام كافرا لا تصح منه وبناء على هذا لا يطالب بها في الدنيا الا انه يعاقب عليها يوم القيامه ة القيامة يوم يعاقب على ك ف ر ويعاقب على أ ن ه ترك ا ل ص ل ا ة وترك ا ل ز ك ا ة وترك الصيام وترك الحجه ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يفعل هذه ا ل أ م و ر ب ا س ل ك ك م في سقر ا ل م نكو من المصلين نكو نطعم المسكين وكنا نقوض الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ولم بيوم مع نكذب إ ذ ا زياده عن تكذيبهم ليوم الدين عوقبوا على عدم الصلاه وعدم اطعام ل إ المسكين وعدم العبادات الاخرى في عند الكلام على الكلام الركن الخاص ب هل ا م ا ل هل يجب أ ن يشرط عليهم كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه قال هذا ما يشترط ل أ ن هذا داخل في شرط الانقياد لانه ما دام قال لهم على ان تبذلوا الجديه وتنقاذوا لحكم الإسلام, إذن من أحكام الإسلام ألا يسبوا أ وتنقادوا رسوله صلى فلا يجب عليه يتلط يجب عليهم شرط لحكم عليه ألا الاسلام هل يصح ان يكون عقد ا ل ج ز ي ة مؤقتا قال لانه عقد يحقن به الدم فلا يجوز أ ن يكون مؤقتا كعقد الاسلام ما مؤقدا بزمن معين يكون ويشترف تسليغة لفظ من الناطق اذا لم يكن ناطقا تفي الاشاره المفتمه يشترك فيها لفظ القبول بعد ان يقول لهم هذا الكلام اقركم بدار الاسلام او اذنت لكم في الاقامه بدار الاسلام لابد لهم ان يقولوا قبلنا او ما شابه هذا من الكلمات قبلت او رضيت او ما شابه هذا حتى تنعقد الجزيه طيب لو وجد كافر بدار ا ل إ س ل ا م نحن معنا بيننا معه جزية. ما في بينه جزية في وبيننا ق دخل جزية د إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م فقال لما ر أ ي ن ا ا لا دخل ب أ م ا ن ولا دخل ب ج ز ي ة كيف دخل فقال دخلت ل س م ا ء كلام الله تعالى هكذا الدعوه و قال دخلت رسولا او قال دخلت ب أ م ا ن مسلم هكذا الدعوه ل نصدقه ام لا نصدقه قال صدقه في ك ل هذه الدعاوى فلا يتعرض ليش ق ا لاحتمال ما يدعي و إ ن كان ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نحرجه ونطالبه ببيان من هو هذا المسلم الذي دخلته في امانه ا أننا نقبل كلامه لتماع وكذلك إ ن دخل ب أ م ا ن د ع انسان بأمان إ مسلم و أ ن هذا ا ل أ م ا ن ه قد جرى له لا بد ل ل أ م ا ن ه ان يكون لزمن معين, بعد الزمن معين اما ان يسلم و إ م ا أ ن ن ب ل غ ه مامنه وبناء على هذا يعني إ ذ ا د ع ا مثل هذه ا ل د ع ا و ة ف إ ن ن ا نقبل كلامه هذا و ن ط ر ه عليه هذا ب ا ل ن س ب ة للركن ا ل أ و ل وهو ركن ا ل ص ي غ ة إ ذ ن لا بد من إ ي ج ا ب ولا بد من قبول حتى تنعقد الجزيه طيب من و والمعقود هو يكون يكون العاقد؟ قال العاقد منا المسلمين له الركن الثالث الكفار العاقد له ال... إما أن يكون الإمام نحن أن أن أن يشترط يكون نائبه. لأن هذه من الأمور التي به نائبه هذه الأمور فيها لأن وإما مصلحة عظيمة للمسلمين و بناء على هذا فهي من المصالح ا ل ع ا م ة ا ل خ ط ي ر ة لا بد من إ ن س ا ن يكون قادرا على النظر والمفترض ب أ م ي ر المؤمنين أ ن ه إ ن س ا ن مجتهد لا يحتاج في نظره إ ل ى الغير وليس كل إ ن س ا ن يبلغ مرتبته و إ ذ ا طلب الكفار ا ل ج ز ي ة قال يجب عليه أ ن يجيبهم إ ل ى ما طلبوا لخبر مسلم عن ب ر ي د ة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر أ م ي ر ا على جيش أ و س ر ي ة أ و ص ا ه إ ل ى أ ن قال ف إ ذ ا هم أ ب و ا ا ل إ س ل ا م فسلهم ا ل ج ز ي ة ف إ ن ه م أ ج ا ب و ك فاقبل منهم و ق ف ت عنهم ف إ ذ ا ابوا ا ل إ س ل ا م وقالوا نحن نعطيك ا ل ج ز ي ة يجب علي أ ن يقبل منهم ا ل ج ز ي ة ولا ي ل ج أ إ ل ى قتالهم ق ا ل و ه ذ ه ا ل ج ز ي ة تكون لكل كافر دخل يعني كان في ديار ا ل إ س ل ا م من اليهود أ و النصارى أ و المجوس أ و ب ا ل أ ح ر ا من اهل الكتاب أ و ممن لهم سبه الكتاب لكن ليس كل واحد منهم يستحق هذه ا ل ج ز ي ة قال استثنى من ذلك من كان من ا ل أ ص ن ا ف التي نخافها كجاسوس مثلا هل نؤمن نعقد الجزيه لجاسوس يدخل ديارنا وينقل أ خ ب ا ر ن ا قال هذا ما يعطى ا ل ج ز ي ة كما ذكرناه في الامان أ م ن قلنا يؤمن لا الجزية لأن الجزية نوع من أنواع تعقدوا الجاسوس فذلك لا له الجزية الجزية ل ما أ قال إ ل ا جاسوسا اذا ط ل ب و ا أو ط ل ب و ى ا ل ج ز ي ة ق و نحن ننزل نقبل أ ن نعطيكم ا ل ج ز ي ة ما ي ر ي د و ا خ ل في ا ل إ س ل ا م قلنا نعم نقبل هذا أ م ا فلان وفلان من الذين كانوا يتجسسون ف إ ن ه م لا يعطون ا ل ج ز ي ة إ ل ا جاسوسا ي خ ا ف نعم ف إ ذ ا كان ممن لا يخشى ب أ س ه أ و لا يخاف لا مانع أ ي ض ا من إ ع ط ا ئ ه ا ل ج د ي ة في بعض الحالات يعني الجاسوس تكون منه م ص ل ح ة إ ذ ا كان يظلل ا ي و الحروب م كثير من الحروب تجري بين العالم عن طريق الجواسيس حرب الجوازيس كثير الحالات تعرف كثير تعرف وتغريه كثير الأمور الجواسيس كان زال الأمة كلانا جاسوس زالت التي على ومع ومع وتطمعه من أن من تطمعه يزعمون أ ن ه ا سريه من اجل أن فمثل هذا له جزية؟ هذا لا وبالعكب ل هذا يخشى بأسه ت ر نعم طيب من هم ان ل ذ ي تعقدوا ينقولها ة م الكفار ا ا ل ل هم ه ي د و ا ن لأن النبي ص ا والمجوس ر ى ل ي ع لتضليل ص ل أهل ل ا سنوا ا ة سنة بهم ك ا جبائحهم و ا ن ا ع ن س ا ئ ه م طيب اليهود من هم اليهود ومن هم النصارى قال اليهود و ا ل ن ص ا ر الذين دخلوا في دينهم قبل ان ينسخه هذا عندنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء نحن عندنا ما نقبل ا ل ج ز ي ة من انسان دخل في ا ل ي ه و د ي ة او ا ل ن ص ر ا ن ي ة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لاننا كنا نقره على دين كان عليه يعني بعد أ ن جاء ا ل إ س ل ا م وظهر الحق من الباطل أ ح د أ م ر ه إما أن ي د خ ل في اما ل ل إ س ا و إ م أ ن يقتل فلا يقر على ا ل ج ز ي ة إ ل ا يهودي أ و نصراني دخل في اليهوديه ة أو ا ا ل ن ن ص ر قبل ان ل ج ز ي ة م ه أولاده ومن ولذلك قال ولا قال ت ع ق د لليهود الجزية إلا ا ل و ن ص ا ا ر و و ل م ج س وأولاد من ت ه و د أ و تنصر قبل النسخ أ و شككنا في وقته ينصر ع ي هذا دخل قبل أ و بعد نصب في ه أ ن ه دخل قبل نعم فنقبله وكذا ز ع م التمسك بصحف ا ل ابراهيم و ز ب و ل داود صلى الله عليهما وسلم أ و أ ن ه زعم أ ن ه متمسك بصحف ا ل شيخ البوذيون مثلا ا ل آ ن يزعمون أ ن بوذا كان نبيا يزعمون هذا فعندهم شبهه الكتاب ويزعمون أ ن الصحف التي بين أ ي د ي ه م إ ن م ا ي ص ح ف و ن س م ا و ي ة فحكمها ا ل ل ه اعلم حكم الصحف التي غيرت وبدلت يزعمون أ ن بوذا كان نبيا و أ ن هذه الصحف صحف س م ا و ي ة أ ن ز ل ه ا الله تعالى عليه فعندهم ش ب ه ة الكتاب والله أ ع ل م و م ن أ ح د أ ب و ي ه ك ت ا ب ي و ا ل آ خ ر وثني ماذا نعتبره هل نعتبر كتابه أ م نعتبر ا ل و ث ن ي ة التي ل أ ح د أ ب و ي ه قال تعقد له ا ل ج ز ي ة تغليبا ل ح ق ن ي م ه ولكنه تحرم مناكحته لو كانت امرأة أحد أبوي والآخر وثني ما أما بالنسبة للجزية فيتلحق الأصلين أبوي كانت امرأة اعتتاد ما نكاحها أما وثني أحد يجوز بأشرف معتقدا ف إ ذ ا هو كتابه ومشهد ومشهد ا م ش ه د ومشهد ا م ش ه د ومشهد ا م ش ه ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد و م ه ا ومشهد و م ا ه د ومشهد و ل ش ه د ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد ومشهد و م ا ه د ومشهد ومشهد و م ش ه ي م و ز ب و م د ا و د صلى ا ل ل ه عليهما و س ل م و م ن أ ح د و م ه د ومشهد و ا ش ه د ومشهد و م ه وثاني طبعا الآن الثالث نحن نتكلم في رقم ولان ه و م ع له اه... ن ق د الإمام أو ا ا ئ ب نتكلم ه منه ي اه... طيب الجزية ن ا ل تعقد لكل واحد ن ا ل ي ه و و د الركن ن ص ا طوالما ا ك ب ي ر ا أو صغيرا ل ث ا كان ر ج ل ا أ وهو امرأة م وتأخذ ن م قال ل المعقول جزية ع ى ا ر أ ة ك ذ ك كان إذا صبيا ن أو و م ج له ما تؤخذ منهم ا ل ج ز ي ة لماذا قال ل أ ن الله تعالى قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا الجزيه ة عن يد و م م صاغرون الخطاب كل ورد بصيخة الخطاب ورد كل ج عن مذكر ولا حتى عن يد وهم صاغرون وفي أصول مسألة الثقة يعني أ ص و ل ي ة هل يدخل النساء في جمع المذكر السالم أ ن ا تكلمت على هذه ا ل م س أ ل ة في ذات الحديث وقلت خ ل ا ص ة قول ا ل أ ص و ل ي ي ن أ ن ا ل إ ن ا ث لا يدخلنا في ق ط ا ب جمع المذكر ا ل سالم ل أ ن الله تعالى في عدد من ا ل آ ي ا ت ميز ا ل إ ن ا ث